شدتوا الآياتي ايدي عسنادي ايدي عسنادي كرمال الفاتح ترخص للواحي multimolla poli 福elgas же l lectivo saane. Are ate <tuh> yal